بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين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 هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتفقدها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 صالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وأنقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل جابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها, فأنبثنا فيها من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 ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن فكم قال حبة من خردل فتكن في صحرة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 ان الله سميع بصير الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوْنَ اللَّهَ مُقْلِصِينَ لَهُ الْذِّنْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْلَتَصِينَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ قَتَارٍ كَفُورٍ ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب وداة وما تدري نفس بأي أرض